ما إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيقر 125. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر 126. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم